السبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ أما ثورة وإذا رأيت ثم رأيت نعيم وملك كبيرة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 نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء